كفار لوراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يفرق ما يشاء سبحانه هو الله الواهد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملء لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرذه لكم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 وإذا مسَلِّنَ ضرّ دعَ رَبَّهُ مُنِيباً إليه ثم إذا قوَّلَهُ نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أن دَلَّ لِيُضِلَّ عَن سبيله قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقالتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن من أولى المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلص له ديني فاعبدوا من شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لقوم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به يا عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وَهُلَأَلْكَهُمُ أُولُو الْبَأْسِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ لَذَابِ أَفَتَتَّقُ قِضَمًا فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ ثُوَّقَهَا غُرَفَ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ ثُوَّقَهَا غُرَفٌ مَبَنِيَةٌ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الميع راَنَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفَ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر له للباق أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بما يشاء وَمَن يُضِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَالِ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِ يِسْوُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 القرآن العربي غير ذي وجل علهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ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 ليكفّر الله عن جموع أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرًا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدًا ويخوفونك بالذين من دونه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر إن رادني الله بضر هل هنك شفات ضر؟ أورادني برحبة هل جن منسك رحمتي؟ قل حسبي الله عليك يتوكل المتوكل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 ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى لمن فسحين موتها والتي لم تمت في منابها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 قول اللهم فاطر السماوات ولد عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدو به لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم من مَا ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسفون وحقهم ما كانوا به يستهزؤون فإذا مسّل سَنَضُرُ دعانا ثم إذا خوّلناه نعمة ثم إذا خوّلناه نعمة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 أو لم أَنَّ أن الله يبس طر زق لما يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَيِّكِ يَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَكُمْ صَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ من قبل ان يقوم العذاب من قبل ان يقوم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان يتقول نفسي يا على مَا على فِي فردت في جنب الله ان تقول نفسي يا حسره على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرته فأكون من المحسنين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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويُلجِّ الله الذين اتقوا بما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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله مِنَ اللَّهِ شَيْئًا الجاهلون ولقد بِعِبَادِهِ إليك وإلى الذين من قبلك إِلَّا شركت يُعَذِّبَهُمْ نعملك لا انشرك تلهبطا نعملك ولن تبون من الخاسرين فللله تعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة ولن يكون قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم ما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا ضمت يضيئ ضرو. وأشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَأُنْفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَرَّ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حتى إذا جاءوها فتحت بابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربك؟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 وفتحت بابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش